Panie no. Przewodniczący! <toddata> Can هو who are saying we don't get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 بالاول من جهه حتى يمكن كتابتها المكاتبه قبل ان يؤدي وقتها الذي فقال <سؤال> له المصير لا يرد على صاحبه بعد عليه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 وقال لهم انما حتى يحدد الكتاب كلها فيما كانوا مكالا جميع عليهم انهم يريدون جنون عليهم <تصفيق> باب القطاع <تصفيق> باب القطاع باب القطاع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 ولكن من قطع المكاتب من ابن شريكه ثم عجز المكاتب فإن الحبل الذي قطعه عند رب الذي أخذ منه القطع ويكون على نصيبه من قبة المكاتب كذا ذلك نوع المكاتب وترك مال الصوت دونه فاطمه كتبه الكتاب الذي بقينا وعلل مجردين من الري ثم كان ما بقي من مال الموقتني بين قادرون من شريكيه حتى تصييد من المكتسبين هذما فاطمه وناس كانوا بالكتاب يتم هذا الموقتات هي الذي قطعوا بين قرات على هذه بالنسبه حتى يكون عقب بينكم شطرين وربيت النجمين الذين كما ستقروا كلصا قال من من كما قال على الذي على صاحبه تفضله به يفضله العبد بينهما ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك لا. ليس صلاة تفضلوا به يكون العبد بينهما الصلاة فذلك لا وان قرأها جميعا الحد الذي لم يقاطعه وإنما المكتوب ذلك ماذا حبنا على الذي به ويكون من رات بينهما ذلك لا وان كان الذي تمسك بالكتاب فتذهب الكتاب شريك من وإنما أخذ الله قال ماذا في المكتوب يقولون محبين في ما تلحقون مع ما عليه صاحب من قال على يا عبد بن الهام شطرين من الغباء وهي ردة الذي تمسك بالرد حصته حصته الذي قطع عليه من الغباء بان جميع الطلبه على الذي عليه فذلك حدثت ربع الأرضي وتعالى الذي الذي قطع ربع العميد أما أرى أن يغذى ثمام ربعه عليه قال أنا لكنت المكثب يغادر سيدنا فين ويكتب عليه ماذا أي علي. من قطع عليني عليه لما عليه لا الله أبنائي عليهم المكثب عليهم أن يبذاء وراءه قال عليه لكن بإسان المكثب أن عليه لان هذا الدادي احاط بماله سيدي بنفس ذلك الجائزه قال مالك الامر عندما اخرج من الكاتب وعده ثم يقاتعه بالدادي فيضعه عنه أحسن ما سمعت في في العطر علينا المكتبة قوية على عقل ذلك الجرح من كتابي أداء وكان على ذلك ما قدرت عن كتابي ذلك أنهم وجه ذلك الجرح قبل كتابي عن علاه عقل ذلك الجرح كوجرا سيده فنحبه ما سأله وصار أحد ملوك شام سليم عدل قال إنكم نزحنا ورجع في <تصفيق> حال فيه هي لا الذين فيها ما ومت تبت أبج من عتيم على كتابي مدن مذبوخ قد عجز وقيل سيدم من جاء ذاعب ولا تجح ورجع قبيلا وجميع من كان سماجه وحده ورجع أفلو ورجع على من لا وجميع من ذلك من ذلك الجح صحيح يقولون في عقب وصفه للمولد المكرم الذي نعرفه في تاريخنا الطقوس العرضيه الذين وانما اخذنا من عقبهم سوى ورثه الذين كتبوا تواريخهم وكتبوا ذلك الموقف ببيان تلك الكتابات من قال الذي ذكر نكره نكره من كان فقد عدق كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أكثر المكاتب ما بقي في كتابته وكان ما بعد أداء كتابته المكاتب وليس من ينسع شيء من ذلك من دية فيأكل في أو مطلوع أو مرضوما الجسد أو معضوب الجسد. الجسد وإنما كتابه سيده على ماله وكسبه ولم يكتب على أن يأخذ ثمن ولدي ولا نغصيب عقل جسدي فيأكل ويستهدقه ولكن عقل جا... جا وكاتب عليه موكس فهو ذلك في أخر كتاله بمدام باقر المكاتب قال وحدات المنال إنما أحسن ما سنع يشتري الرجل لا يبيعه كان كتبه في الأنيرة ودراه مئة بعض من أخره كان دائم بداية ذلك يعني قال وين كاتب المكاتب سيده بأرض العروري من البيل ومقر المغاني ورحكيك فإنما داسك للمشاركة الشرقه بذلك قال قال ابن حسن في المكاتب أنه إذا بيعك كان حقا باشتراك كتاباته من شرائه إلى الأقوى أن يؤدي إلى سيده ثمانا فالذي قاله بيه عفلاً من كان شراعه نفس العتاقة كان اشتراكه نفس ما كان عن وصائلين باع بعض المكاتب المكاتب المكاتب رصيله منه فباع نصف المكاتبين وثلثها ورمعه من أسمه المكاتب فليس المكاتب w tym momencie, gdybym nie był w stanie zainteresować się tym, co się dzieje w tym to była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, قال مالك الرائح لبيه النجم من نجوم المكاتب وذلك أنه بدر ينحاز إن المكاتب المبكر معليه وماذا أفسر عليه؟ الناس لما يحبذ من شراء مع مراميه شيلها وإنما تبي من المكاتب منازل المكاتب فسيب لا يحاسب لا يحاسب المكاتب وكذلك على فما يحاسب قال الذين منافس المشاريه مكلفه كتابه بعيني او عبد المخالف بما دون لا دين من عين او عبد او من مخالف وحشر من كتابتهم او من ولد إذا كان في ثمانيا لا يهدى به عنهم جميع كتابتهم ومكان أولهم يهدى عنهم ويعطقون لأن آبهم كان لا يمنع بينها إلى إذا خاف العشر عن كتابتهم وله إذا كيف عليهم عشر بياتهم ولد أبيه فأذي عنهم بذن يكون في ثمانيا لا يهدى عنهم ولا تقواهم ولا هم على السائل نشعروا جميعاً رقيقاً لسيدهم قال من كتب عندنا الذين يكتبون كتبه بمكتبه بمكتبه كما لا يكتبه أن يكتبوا شيء لا قال أحبائي أن يكون أنا بلا من عروج على نفسي هذا بيه <تكتبتشفية> كما مات على يسحبه أن يسحب بنو مجد بكتبة أمية أنهم على الفضاء في كتاب ولا يغ ولا يغى شيء قال كانوا صغارا لا على الساعة من قدر سد أمية أن يكبروا يكون ما يعتدي على من يجومهم إلى هي في كان في كما ذلك تركوا على حالهم حتى ير وسائرهم أدوا عدا قوة عجز رقهم. قال ملك المكاتب يا مولاي القمان ليس فيه وثمن الكتابة يهدق ولا معه في كتابته. وهم وادى فواردكم ولا هي نس عليهم. فإن نس عليهم ماذا كان لهم متن على ذلك قوية على السعي ولم ت قوية على السعي ولا مهومة على المال لم يعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رجيم بالسيد المكاتب. قال الملكون اذا كتب القوم جميعا كتابه واحده ولا احد بينهم فعجز بعضهم وسال بعضهم قد تعلقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون الى الذين عجزوا بحسب ما هدى عنهم بها بعضهم قالها عبد لا اعتقوا عليه قبل احدهم قالوا عليهم عليهم فدعه فدعه فدعه فلمر فلمر قال وحدثني مالك من المساكين العرب عبد الرحمن يهيل يذكرون ان مكاتب كل الفراشس من عوام الحنافيين أنا عرب عرض وعارف يدفع يتفنن عليهم كتاب ثيثر بثواثيس تقول المكاتب مكاتب أبو عروة نعحكم يهيل الله جل جلاله ذاك الذي هو ذلك فدعوا لهم من ذلك ما يحبه من المكاتب في بيت المال وقال من مكاتب ذلك قال ما ينفعني من رعدها المكاتب هذا جمع ذلك كل من ولا تتم ولا تجوز شهادته ولا يتم ولا هذا من أمالي ولا بعد قال لم يكن في مكان ما إذا هردا شديد ان نفعة نجومه كلها سيده معه في كتابته ولا عليه من ففر مني بناره لا ميراث المكاتب, في المكاتب بني بني مالك إذا عطى فلا أنه بلغ ونسير المسائل سرع المكاتب من كان بين الرجلي فعطف حلو المكاتب وترك فقال يؤدب الذين راسقوا الكتاب إلى أن يبقى قال مالك من إذا كتاب المكاتب في الناس من من الرجال يوم الدعوة يوم من ولد أو عص هذا to love something. كم الباب هذا قال ملك لكاتب قال قال من من مكاتب قال خلاص